يَنُفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ يُعَاذِيبُ مَن مِن سَاءَ يوصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة I don't know. Al-Malaq فنعمة أقبى الدار ələdiyiniz o mu I love it. sha <تصفيق> دبيma al <laughs> الذين آمنوا لا كثير أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي <تتتلوى> أوحينا <تتتلوى> إليه ولو أن قرآلا سيرت به الجباد ولو أن ra proche Avalan mi ai ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما أو تأمل قريبا من ذالهم حتى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فأمليت أَمْ لَيْتُمِ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَيْقَابٌ أَفَ مَنْ هُو وجعلوا لله شركاء كل سموه أم تنبئونه بما لا ومن كفروا مكروا وصدوا عن السبيل ومن يضلل لهم عذاب في حياه الدنيا ولعذاب الاخره في مَا تَدْرُونَ مَا تِلْكَ يُرْدًا مُصْفُونًا تَجْرِي مِنْ فَتْحَلَ أَنَّهُ يَوْمَ الْقَوْمِ الْمَجِيدِ نَقَ وَكُنْ بِالكَأْسِ نُنَّ مَا مَثَلُ ذَلِكَ الَّتِي تقول تجري من تأتيها الأنهار تجري من تأتيها الأنهار ركنها تلك أقضى الذين اتقوا وأقضى conhecer lana ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ولقد أرسلنا رسلاً يمحو الله أو na dap vaân na لا معقب لحكم وهو سيء حساب يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم القطب a